والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا وَفَاكِهَةٍ من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 بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله يُدْرِكُ <تبخ> مَا فِي, <حب الدلوب> <تضح> في about uh -huh. الذي نزل صلى الله عليه وسلم في مكة سادح الله تشريفا وتعظيما وحسن الله أن يجمع على خير نزل في مكة قبل إسرة المصطفى والقرآن المجدي الذي نزل قبل الهجره نزل وله سنه من الاهداف لعل من, من اعظمها واهمها ان يربي اذهانه السنه المباركه ان يقيم بهم اذنوته لدوله الاسلام نزل سرآب المكتلي والعرب على هامش الدنيا لا قيمة لهم ولا وسن لهم قوم يحكمهم وإجتاحهم جاهلية وحققية نصيحه بطيرة لا حربة لازدهاء بينهم جرعة على اجتبال والأموال والأعراف نزل القرآن المسيء عليهم ليرتقي في هذا الإنسان الذي يتصار على حقيقي الإنسان لأجل ناقة أو لأجل أرض أو لأجل ستقط أو لأجل هذا وكذا لحزنه وناله ونرضى نزل القرآن ليرتضي لهذا الإرسال أدبنا إشتاد في مرور أخيه الإنسان لا قوم بتعرضه إلا من ولا لبار ولا لأرض إلا هو كل ذلك لأجل أن يصل إلى أحدهم من أهداف لا يحبه وقالت عرض الدنيا. نزل قرآن الإنسان. ليعلم الإنسان كيف ان نحن نزل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن كيف نحن نحن نحن نحن نحن نحن كيف. تقوم في المدينة محرورة لاجتماع وللأعراض وللأموال العالم المدينة الخاصة كيف يؤدي المسلم على أن يؤدي به المسلم لا يروعه لا يخوره لا يعتني عليه مثل الصورة والمكسيليون آياته خصيرة كلماتها قليلة متتابعة وملاعظة لا تضافل الاسماع إلا لا تخاطب حمد الحل وتحفظه وتحفظه آيات خصيرة ومتتابعة هذه له بلا شهر لقول هذا الإنسان لا تضيع بالله يا سيد الباقي يا سيد الباقي يا سيد الباقي يا سيد الباقي يا سيد الباقي يا سيد الباقي يا سيد فليس من الكلمه ولا من العقل ولا من الحكمه شيء ان تضيع جناتك عرضها السماوات والارض لاجل العراق We are the heirs of غيرت مسار حياته غيرت شكل وغوافل حياته نذيرا كاملا وفي حياته لحظه ولحظه انبتت ان اللحظه السارقه على الحقيقه هي لحظه القتال اللازم لا وقع الواقع في اقسام التبت وكُرْتُم أسواجاً من أصلافاً وفرقاً وأشكال سلافة وأصحاب الميملة لا أصحاب الميملة أصحاب الجميل. هل تجدني ما خبرتم هل سمعت من في, في هذا الدستور الذي أطلنا في كتاب ربنا جل في علاه الذي ليس وظيفته ان يكون على الرب يعلوه التراب وليس وظيفته ان يكون في مقسمه السياره في مزين به وليست وظيفته ان يمنح شركه وحشيه للرب الا ما وظيفته أن يكون بسطوراً للأمة لتعمل الأمة بما فيه فإن هي مألة ساعدت ونجت وإن هي أعرضت عن بسطورها الذي جعله الله لها، فمنها في الحياة ظنف وقصة وتعبت ونفسه هو متى ما لدينا نفيه النفس عنها وكذلك يوم يومه فالخالق في هذا الكتاب الذي انهى هو الذي خلق ونحن الخلق خلق وهو النظيف الطبير عن اصناف الناس في يوم القيامه وارضاه لي وَأَصْحَابُ الْمَيْمَلَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَلَةِ قَالَتْ تُعْفَّاسِ لِهُمْ الَّذِينَ مُتْرَوْمَ لَأَصْبَهُمْ بِمَيْمَالِهِ تَسْأَنُوا اللَّهَ لَمَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ إِلَا الْأَلْقَةِ الثَّمَجَةَ إِلَا أَكْوَالٍ يَطْبِرُونَ فِي عَضِ النَّحْشَ لِفَرْحًا وَأَصْرُونَ قام اليمنى في كثير من في درجه عاليه كل قوم ان يقولوا واشربوا لا تلهوا ولا نعام بل يحيم لا يسمح ولا ينقض ولا يزاهي بما اسلفتم في الايام القاليه التي تنفقون فيها ما نشهد من محيط لكم كما من تصدوركم وكما من أمساه عليكم ربكم وأخوانهم هم صحاء المشابة كانت أعمالهم شهداً عليكم فأعطتوا أطمه من شبائلهم الضاضية يبعث بعدها يالك كانت الضاضية ما أقل عني مالية هلك يا رب ثلث إلا المعرفة ما أصحاب الميلة ما أصحاب الميلة ما أصحاب ويحطي في آخر الصورة تقصير وبيان ولأحوالهم أن حديث الآيات التي ممنى فعن السابحون أخطىها أن يجعلنا لهم والسابحون الذين لا يا تقول حساب ولا عذاب ان النبي الله عليه وسلم لما قال من يوم في شمس النهار من في شمس النهار الحساب عدد. أجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا آلشة ذلك الأرض وأن نوقع الحساب عدد. التالي فولا لا يناقشون الكتاب من نوقع الحساب عدد. فسوف هذا العرض بين يدي الملك الجميل حتى يضع كذبه عليه هذا العرض ثم يجعل الملك مرؤوف وعقل يقرره بذنوبه لا يساله انما يقرره اي عمري اتمسكه يوم الهدى يوم ان كذا اعرف يا رب اتذكر يوم كذا يوم اصطلحنا كذا وكذا العرض تقرير حتى اذا ما العبد انه هادف قال اللطيف الوجود اني سكرتها عليك بالدنيا واني اغفرها لك اليوم <تصفيق> ذات العرض فاذا بلغوكي كتابه بيميني يسير عرض. ومن روقشاً في الزابة عمكة والمنطشة لما صلاح تهدى يا لما قلت ان نهايتها اولئك المقربون في جنات النعيم جنه ليست من صنع البشر انما هي اعزاز رب البشر لعبادي الصالحين ان أن ليجعلنا منهم قال الملك الجميل اعددت لعبادي الصالحين ما لا علم رات ولا كل من سمعت ولا خطا على عمل بشر كل ما جرى ذلك فالجنه اجمل واعظم واغلى واعلى وارقى من ذلك لا بشيء من الايام الذي اعزها هو الله كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجعل اهل مجلسه اهل الفضل والعلم هم أهل سوراة سوراة يستشيرهم ينافجهم وكان من ثلاثان عوض عاوم عبد الله بن عزبا رحمه الله بأكاد أهل العلم والصهب والصور طالب هو الله ابن عبد العزيز رحمه الله يومًا اعضل لي يا عظم الموحب السلام قصير بليل يحاصل القلب كل سلاما اجتليه مني من الله يطيرني من مرضتي ينزلني من مرضاتي عذرا يا رب انا بلا رمي يا الذي رسولين ان ملكا شرقي ادر مملكه عاش فيها الاجان شق فيها انثرا وجعل فيها رجما ثم جعل الناس لينظروا فيما نعذر وبذل الناس عيونا يستمعون ما يقول الناس فجاء الناس متنون على الناس ويقولون جداً على الأرض هذا الذي صنعت الهيس لم ترى قطعين من ذلك من قبل إلى أن جاء وعلم فقالوا أجل جنة على الأرض جنة أطلعين عين السوحة غير أننا ولينا فيها حيثان سأخذوه في الملك ما تقولون في أجلس وفيما سيئت وصناحته قالوا ولينا أن الجنة على الأرض وانترى قطعين نسلها طيب أننا رأينا فيها عبادي قال ورأينا قالوا رأينا أنها تخرط سيأتي عليها زمان وتتبذل ويتحول ويذهب ويغيرها لأن من صنع المشار. رايت أنها تخضع وان باريها يموت الذي شيدها سيموت قال وعلي الباري لا ولا يموت بارينا قالوا الجنه الله يجمعنا فيها وقليل الذين رباهم المصطفى وكفى رباهم الله بالقران وبمن كان خلقهم القران صلى الله عليه وسلم وقليل من الاخرين الله يجعل منهم ما اشتر اليهم يا قال على سور موضوعه قريبه مسيئه موجوده قصرانيكا في صوريه راجيه لما قال الله عز وجل فيها صور مرصوعه قال ابن عباس رضي الله عنهما في, في الجنه من النخله والذهب والتمر الى ناس المؤكد ان السجاء عليه ثوار فإذا استراح عليه المتبع به ليوضع إلى جميع مركز في الجنة من على سبيل فيها سورة مرفوعة أولئك المفردون في جساس النحيم كلهم من الأولين وقميهم من الأفهلين على صور موضوعة متكئين عليها متخاذيه ينظر احدهم الى صاحبه لا يعطيه ظهره ولا يعرض عنه ذهبنا للصدور الى الحسد والفقر والغل ونزعنا لاخلاق صدورك بالغل الاخوان اقوى حقيقيه ليست قوه مصلحه ولا منفعه تذهب مع أول صار ومع أول إشكال تبيرا لها وقوة سائبة إنها قوة حديثية نزعنا بسرورنا فيها ونقلت وتحجرت هذه القنور مرتبئين عليها متقابلين يقود عليهم ولدان مخلدون يقود بصيغه المراجع ليس مره ولا عدد من المركز يقود بالدمار عليهم على المقربين نسال الله ان يتعالى منهم لهم الذين أن عن شكلهم وخلقهم إذا رأيتهم حذبتهم لحظة من الزورة يشتهون أن ينظرون لهم إلا هم خلقوا بإمكانهم لسعادتهم إلى حذب لأجل مالك هم يطلقون عليهم للسرورة وإذا يسير الشباب مغلّ لا نور ولا يغم ولا نفسهم إذن رعى خلقه على هذه الهلئة أو السر مغلّك على ذلك إلا أكثر جملة مملوعة على الهلئة من يوم شيئا يكذب صفاء نعيمهم فكل ما ينظرون إليه يزيد في تحديدهم يقوم عليهم من ذلك ومن ذلك بأجوال من مغير أصناف وعلى أمي من لذة لم يتقضي ومن ومن هي خبر الاخره فيها جلسه للشاربين ليست كخبر الدنيا واحسن ما من بين خبر الدنيا وخبر الاخره نعم ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء والمشترك بينهم الاسم فقط فهذه فاسحه وفي هذا لا في يفاجئه في لا يفاجئه لا الله الله يفاجئه لا يفاجئه لا يفاجئه لا يفاجئه لا يفاجئه لا يفاجئه لا يفاجئه لا يفاجئه من شرب الخمر في الدنيا خلق منها الخمر في الاخره ان من شرب الخمر في الدنيا ذهب عقله ان من شرب الخمر في الدنيا يصده عنها نهج رائحتها ان من شرب الخمر في الدنيا قال عنها يشكرون القصدين اما خطر لا عنها ولا في ان وقت من اوقاتهم ونفق وكافئة كثيرة وكافئة مما يتخيرون ونحن خير مما يشتكون وحور العين كانتا يغلق مجون جزاء بما كانوا what من السؤول الذي يأتاو أيها شاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لنرأت من نسان أهل الجنة اطلأت إلى الأرض لنضاعتنا بينهما لما دلت السماء والأرض ولنضأتنا بينهما ميحا أي عطا ومسكا ولنصيبها تجمارها الحق لا خير من الدنيا وفاكيتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انزلنا تنزل جنة النعيم كما تقولون يدب ما ان يذكر اهل الجنة من أن أهل الجنة له ابنه يدخل الجنة فيقول ان ربي ابنه هبث طاقتي فيقول رب العالمين أذهب تدخل جنة فيا ذاك العبد على باب الجنة ويقول رب أذيب هذه الشجرة كي تستضيل بها من أولايها فإذا قرره الله منها سمع أصلاة أهل الجنة وكان فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ تُرَابًا وَمَا أَشْبَهَ لَا قال النبي صلى الله عليه وسلم وينسى فيذكره ربك فيقول الا تتمنى كذا الا تطلب كذا وكذا فيقول نعم يا رب نعم يا رب اطلب ونقره حتى لينقطع رجاعه وقال ما لم يكن يتخيل ان ينال أسرى محشانه قال لئن لك ما طلبت وعشر أبتاله وإن لك ذلك من الحور العير خير من نساء أهل الأرض إلى ذلك قالت الله عنه وحور العير كان اللهم أعلمنا بالفضل. جسال بما كانوا يعملون. اعلم يا حب الله انه ليس من اعمال الخلق مهما تكون سريعا يكون في بمهار. ولا يدخل عبد الجنه إلا برحمه الله واعلموا انه لا يدخل عبده الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انت جنه لو العبد من ساعه ميلاده الى ساعه موته أجمعه الله فيك عن الحمد لله من, من ما يموت لا يؤدي بعض ما الله عليه إن بحفر يحفر يديه وحفرا الحمد لله رعب لله حقه ان تبهت الله إلا كله ألهمت حمدا من زاعة الدنيا أن اشتغلها لآزاعة نماذي التجمع فإنك تحتاج مرة ثالية أن تحمل الذي أعطاك نسان تقول فيه الحمد لله من الذي أعطاك نصفا من الذي ألعبت ذكر من الذي خلق هذا ما الذي جعلك من جملة الزاكرين وقصوك من الآخرين المحروبين إن الجبلة لا يوازيها شيء نحن الشهر من أعمال العباد زباء بمكانه حملة الزباء المقابلة بمدار الصلابية أي في سبب كانوا يعلم التذبون حضر طاقتهم وقدر استطاعتهم لأمر الله كان ذلك سببا وقصيا لجنة الله أن يسمعون فيها جزائر ما كانوا يعملون لا يسمعون فيها نقوا ولا تسيبا والله السلام الذي لا قائل من غرائه ولا فائده من سمائه وما اكثر ذلك في كلام المال في هذه الايام إلا انه يغير حياته في قيل الرخام والاستماع للكلام الذي لا قائل من غرائه ولا فائده يضاء العمر يغيرونه في كلام لا ينفع لا يسمعون فيها اي في ذلك الحق في الجنه لا, لا تأثير هو ولا تاتينا وهو الكلام الذي يجر اليهم احذره يا عبد الله ذلك الكلام الذي يجر اليهم فلان طبعا يا عبد الله إن الشيطان يضر في الإسلام أما نحن نزل لا يسمعون فيها هذا ولا تأتي الا إلا سلام سلام سلام لا يؤثره قوين ولا فنظر نسال الله يجمع ان يجمع حديثا من يا عباد الله سلعه الله الغاليه لا ينالها النائمون ولا الموطنون لا يسكننكم الشيطان عن طريقكم اليها لا تشغلنكم الدنيا عن الجنه لا تضيعنها لا تضيعنها امتدع امتدع يا عبد الله امتدع لتكون في ضرورتكم لتكون معظم لتتلعب بلا يدنا حمول به هذا خبر من أخبار المقربين وبقي أخبارهم عن أصحاب اليمين لن الله الله أنه يحمل من فضله وعن أصحاب الشمال إن الله ان بالسالم في حاجة الشديدة في, في, في, في حاجة في شديده ومرحة أن نعود للنار للسورة للكتاب الذي أنزله الله علينا إلى السبيل فيه لا للوحظ عنه. ونستبدل ما فيه بغيره من كلام البشر لا يعرف ان لعبه البشر الا خالق البشر هو الذي خلق وهو الذي يعلم من وهو الوسيط الخبيث عودوا الى القران عودوا الى ايمان ربكم لا تهتم القران كن قليلا من ربك هو مرحب بك من امك هو اقرب اليك من غير احد هو الذي يطرح جودك اليك ان تفتح فعز يدي وافتح كتابا واذا قرات يا ارحم الذين امنوا فالله يكلمك انت يا عبد الله نسال الله ان يجعلنا من اهل القران الذين قول رسول الله محمد ذكر عنا سليماننا وتراقب امام الاضر وقمنا بها كل شيء والان نتوجه الى كل شرط وفي الفكر ما نرى منها اللهم كما في الماضي ان جئنا فاقطعنا من غير رسولين ولا ضامن ولا حكومين ونحن مجنينا ونحن فقدنا الياما اللهم ربنا جميع اللهم مربعك شباب المسلمين. وكذح الرابق <تصفيق> من الص解 والحق والحق. يوجد مراملين. يرى التحمج للناس Belgين ان ينتم وال Clone ، والخيار ومرnon الله من اللذك ليوم عن الله من اللهم ارحم كل ذنب مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين اللهم الف بين قلوبنا اللهم اصلح ذات بيننا واحفظ الشياطين من بيننا يا رب فتح احوالنا لافضل الاحوال اللهم فتح الاحوال لافضل الله اللهم يا ارحم الراحمين احقن المسلمين في كل زمان ومكان اللهم المسلمين في كل مكان اللهم من اراد بنا وبديننا وبلادنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره are oh, you law, like etc. الله أكبر. القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس اي حكم الذي يرضيك في دنيا العفن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس وايحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن أولى بنا سفك الدموع وأن يجلب بنى الحذن أولى بنا أن نرعوي أولى بنا لبس الكفن أولى بنا قتل الذنوب ففعلها الفعل الحزن اولى بناء قتل الذنوب ففعلها جلب الحزن تبا لمن يتملقون وينطوون على دخن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 تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمان لمن باع الجنان لأجل خضراء لمن باع تباً لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن القلب ينشط للقريح وكم ينام عن الحسن يا نفس وإي حكم الذي يرضيك في دنيا العفو